أبواب الدين مسدودة وثغور الإسلام محروسة والله يستعمل لطاعته من أحب من خلقه فقط وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم العمل لهذا الدين لا يتوقف على أشخاص فقط وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم الدين باق وهذه الشعيره باقيه وانت انت الزائل